على موت خالد مصدوم انا بالجرح مكتوم مش قادر اتصور في الدنيا على جدع جدعان تايبا اتضوع ملاقيتش في كاسين يا دنيا نازم كل البشر خينين والله ما يتأمنوا ده الجدع شاف الويل ولا حسش الحل يجري العمر ويفوت والمخ بافل قدامي ake 'ndena ntemut law gay fi mashakel ana giti سعر الرفس غالي اللي فرد انا باصين وعيونك على مالي لسه عايزني أرجع قدك تاني اما وانا قلبي من كتوك بعد ما كان فرحان قالحو كل السمسم لما مشيت ووقع سادرني اسفال اللي اذاني فيو هو يا دمه صعب ما بيتقدروا دنا من كتر الهموم مرفوع الفايده رجاله ولاد الد باسم الجيال جبروت يعني احمد سعد وصيداره ده الكينج وحده محمود ماهر مشين ولا مره قد رتوه اخو كان صغير وانا اللي ويا بقى نسياك عندي تعان من حياتي قول لي مين واقف من على الله يا انا مجيش خايف على ممزرة دانت زحبتي مطرش في العركة الجنزرة يا ابني انت ما فيش من نصر انا بحظرة مجيش علينا تعيش تعمل علينا بطل دانا نبدأ بخلاص خلاص باين كل البشر اندال ليس ايقل الهطل مكتوفة لسوبة موت انا الجباب وحسابتكم بتتاين يجري يوم الحساب الكل يسدي أنا حقي وقت بجيب وعمر ويابا ما يباين وبقحر بيت غريق ما لقيت شي عواما أنا نفسي بابي ديق موجوع وبغشاما أنا بأيت بالبطيء وتخنت أنا لاما من قتل دعليا حال بيني العين هي اللي صيناني يا خلاص على الخدين من الدنيا وخدني بعدها أنا ملليش بيني ضحطني ملقيت شغل حطنيك في البلد دفاني أنا شوفت أيام كتير ولا واحدة عباني خلص بيك اكتفيت مش عايز انا تاني مربع الفايمه بالحب وافض الصيد لو يوم تغلط قدام نحط لك ديناميت احمد سعده ورجوله خاصه تقول قال ليه لا شركه على مبداه ملوش في التكريم صدقت بوت بسمح للفلاح حتى صارينا آخر توسار عمولة باية عن الفارس وفي الحروب تبروت محمد وكو بابا خصمت لدات بوت بسم الموني باردين أجبنا لخصمنا تبوت منتشش في أي عالك أخص منه ولا أنت صوت بس خلوان بصمي بكل جيل توزيع عليك إيه؟ وبدات داي مننا تشوف <تصفيق> الحصري عندنا <تصفيق> حصريا على موقع